قول رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا, خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو مِن دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعذاء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين، وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريتوا فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إسرائيل على مثله فآمن, فآمن واستكفعتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَتَدُو بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِذْ كن قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ووصينا الإنسان بوالده حسنا حملة أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفلكما لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيتان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 قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يضرمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ قَاعِدَ نَزَغَ قَوْمَهُ بِأَحْقَافٍ وَقَدْ خَلَتِ النذر وَقَدْ خَلَتْ مِنْ نُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْتِنَنَا عَنِ الْأَنعَامِ يَا بِمَا فَاتَّبِعْنِي فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا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 ولقد مكناهم في مَا إمكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم وَلَا أفئدهم من شيء إن إذ كانوا يجحدون بآيات الله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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه, فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب ننزل من بعد موسى من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_hُمْ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَم يَرَوْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ